إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كأعر إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلادا وتعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مساجها عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاما نا خافوا من وفده يوما عبوسا خن طريقة فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاه نظرة وسرورا وجزاءه بما صبر جنته وحرى متكئين فيها على الأراك لا يعوم فيها شمس ولا تنهرى ودانية عليهم ظلالها وذللت حطوفها تثليلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت خواريرا قامر من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها كبيلا عينا فيها تسمى سرسبيلا ويقوم عليهم ملدانون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سنتس خطر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ركهم إن هذا كان لكم جزاءهم وكان سعيكُم وكان سعيكُم مشكورًا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا وَاصْبِرْ لِحُفْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آفِمًا أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرْ إِسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَا أُولَاءِ يُحِبُّونَ الْعَ يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بذلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا